28. cüz Mücadele suresi sayfa 541 Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim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 ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا اكثر ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله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 129. If you didn't find it, then Allah is the Most Merciful. 120. Have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 ذَٰلِكَ وَآيَاتُهُمْ جَنَّةٌ فَصَدُّوا عَن اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ فِيهَا خَالِدُونَ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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأولبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم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 كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون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 والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون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 وَا اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 يسبح لَهُ مَا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم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 إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتواء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما اخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل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 فالله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله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 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لقد كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ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 لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن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 ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن, وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ لِمَ تُؤْذُنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ فَلَمَّا أَزَوُوا أَزَوَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي إِلَّا الْقَاعِدِينَ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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِيلٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت, وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فالله لا يهدي القوم الظالمين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 والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فالله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم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 اللَّهُ وَنِعْمَ الْحَمِيدُ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي, واللائي لم يحيضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ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 يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله, وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم.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 عسى ربه إن طلقكن أين يبدله أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانات قانات تائبات عابدات سائحت ثياب يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واولوغ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط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 قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني, ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم